ومسألة طبعا تكفير المسلمين ده مسألة من المسائل العظيمة والتي كانت اول بدعه في الإسلام وهي بدعه الخوارج الذين يكفرون المسلمين فيكفرون مرتكب الكبيرة ويقولون هو كافر ثم بعد ذلك ما زالت هذه البدعه إلى يومنا هذا وإن تسمى أصحابها بمسميات فأحيانا يقولون نحن جماعة المسلمين وأحيانا يطلقون على أنفسهم أنهم هم وحدهم في هذا الزمان الموحدون يقولون نحن الموحدين يقولون نحن الذين نعرف التوحيد وكذبوا فإن التوحيد ليس معناه أن تكفر المسلم لوقوعه في معصية وإن كانت كبيرة ثم إن التكفير لا بد أن يتوفر هناك شروط وتنتفي موانع حتى ينطبق الحق ثم إنه كذلك لا يجوز تكفير المعين إلا بشروط ومنها إقامة الحجة ثم إقامة الحجة ليست لكل أحد ثم حتى لو اقيمت الحجة فلا يجوز أن تحكم على إنسان بعينه أنه كافر ما لم يكن هناك فتوى من أهل العلم فليس الأمر مشاعة بأن فلان يكفر ويكفر ويكفر ثم يأخذون قاعدة من القواعد التي ذكرها بعض العلماء من لم يكفر الكافر فهو كافر ويقول لك أنني بكفر فلان أنت بتكفره لا يقول لك إبقى كافر زي وبعد يروح لفلان يقول له أنا كفرت فلان عشان ما كفرش فلان كفر فلان أنا كفرته لا يقول له كافر زي يبقى كل الناس بقى وهذا القاعدة انما ذكرها العلماء في تكفير من كفره بواح وليس فيه أدنى شك وهم مثلا اليهود والنصار فهؤلاء من لم يكفرهم فهو كافر لأن الله عز وجل كفرهم ولذلك لحتى كمان أيضا لو جهل إنسان هم كفار هل هو يبقى كافر لا لأنما يعذروا بجهله ونقول له لا انت فاهم غلط لان بعض الناس من كثره التلبيس على الناس في هذا الزمان بيفهم غلط يعني لما يطلع واحد مثلا غرضه ان هو يقول للناس ان احنا في وطن واحد وان احنا اخوه ومش عارف ايه فممكن يفهم من كلامه ان اليهود والنصارى مش كفار فقلنا لك لا يا عم مش كفار فانت لا كيف ان ربنا سبحانه وتعالى كفر اليهود وكفر النصارى وانت تقول لهم ما هوش كاف انما تقول انت كاف لانك لم تكفر الكافر كما قد يحدث من بعض الشباب اللي هم متهورين ان هم عندهم يعني تصرع وانفلات في مساله التكفير وهؤلاء اغلبهم جهال للاسف الشديد جهال يعني لا يدري كيف يتوضا ولا يعرف كيف يصلي ومع ذلك يطلق لسانه في تكفير المسلمين بل قد يكفر العلماء قد يكفر العلماء واذا كفر فكل اعتقاد فاسد يترتب عليه عمل فاسد فلو واحد كفر واحد ممكن يستحل ماله ويستحل دمه ويستحل ايه؟ زي ما بيحدث يستحل بقى كل يقول ده كافر حلال الدم ومرتد يبقى ماله حلاله وبتاع حلاله ويحدث بسبب ذلك انه ممكن يكذب ويحلف له كذب الى اخره يقول ليه لانه كافر لان الاعتقاد الفاسد يجر الى العمل الفاسد العمل ايه الفاسد ولذلك لما قال اليهود نحن ابناء الله واحباؤه قالوا لن تبسن النار الا ايابا معدود معتقد هذا الاعتقاد الفاسد ترتب عليه هذا العمل الفاسد انهم قتلوا الانبياء وكفروا بالله عز وجل ولكن لانهم يدعون انهم ابناء الله واحباؤه قالوا ان ربنا سبحانه وتعالى لن يعذبنا الا بالايام التي عبدنا فيها العجل وكل ذلك مغفور لنا لاننا ابناء الله واحباؤه وطبعا نرى بنا في دروس التفسير امثلة كثيرة على ان الاعتقاد الفاسد يجر الى العمل الفاسد يقول هل